مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرَبِّطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين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 وَسَي فِقُهَا ثمَُّ تَكون عَلَيْهِم حَكْرَةَ ثمَُّ يُغْلَون والَّذينَ كَفَهُون إ جَهَنَّما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 الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله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 الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَفْغَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يُحِبُّ الخائنين وَلَا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَأَعِدُّ لهم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدُوُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دونهم لا لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم